نظم بعض ما جاء في كتاب الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله الوسائل المهيدة للحياة السعيدة نظم الأستاذ عبد الله بن جمعان القرني. اخي رزقت الحق بالدليل وطاعة المهيمن الجليل اعلم بان الدين دين كامل ما فيه نقص كي يقول القائل قد جاء بالوسائل المفيدة حياة من حققها سعيدة قد جمع السعد كتابا ينفع من يطلب العلم ليعمل يرفع إيماننا بالله يأتي أولا وصالح الأعمال فعلكم الكملا فبالحديث قد أتى منه العجب فكن من الإيمان في أعلى الرتب من عامل الناس بحسن وأدب فذا قريب أن يكن ممن يحب أشغل براغا بالعلوم النافعة والله فذكره بنفس خاشعة سبح وهل واحمد الله وقل يا رب سامحني فاني ذو زلل واعمل لتخفيف الهموم جاهدا ولا تكن عن المعال قاعدا فات لا تشغل به النفس فلن يغني كذا إلا الغموم والحزن واستدمر الحاضر من لوقاتي وحسن القصد لما سيأتي وقندل. للاسوء كي لا تجزع وما تراه ممكنا فلتصنعا لا يوما إلى الاوهام فليس دام شأن ذي الاحلام وقابل السوء بصفح وكرم يتك من عداك يعلوه الندى وانظر لما أولاك من انعام ذو الطول والغفران والاكرام واظهر في دنياك من هم أقل من يصحاب أتقى إلى الخير يصل حمدا لمن أعانني على وسائل النافعة لذ الحجة وقد بذلت جهد بعذر يا أخي إن كان نظمي بالمراد لم يفي وصل يا رب وسلم سرمدا على النبي الهاشمي أحمدا وصل يا رب وسلم سرمدا على النبي الهاشمي أحمدا إن أعجبت الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة